قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إدراهيلا وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسد والأسد وما موتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كثر بعد ايمانهم وشهيدون ان الرسول حق وجاء اللهم لا يهدي القوم الظالمين هؤلاء جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الذين تابوا من بعد ذلك اصلحوا فان الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وغدا دين كفر وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلن من احدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به لهم عذاب أليم وما لهم